قال انه يقول انها بقره نافره ولا بكر عوان عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما له لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع اللونها فاقع اللونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره شابهها علينا واننا ان شاء الله لا مهتدون قال انه يقول انها بقره لا تنول 126. يا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف 127. مسلمة لا شيئة فيها 128. قالوا الآن دئت بالحق 129. فذبحوها وما كادوا يفعلون 120. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها 121. والله مخرج ما كنتم تكتمون 122. فقلنا اضربوه بِبَأْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ